غير المرضوب عليهم ولا آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد